افَلَم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم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 كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون ينظرون إليك نظرة المغشي عليه من الموت فأولاء لهم طاعته وقولهم معروف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 أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سولل لهم الشيطان سولل لهم وأملا لهم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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم